الوحدة الرابعة الاتصالات الدرس الأول الحاسوب والتلفاز واحد استمع إلى الكلمات والعبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الحاسوب التلفاز لوحة المفاتيح مسلسل فيلم جيجابايت ميجا بايت أفلام مدبلجة أفلام مترجمة الشاشة الماوس